افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والارض مددناها القينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فنابه جنات وحب الحصيد والنخل بسقاط الله طل نضيد رزق للعباد وأحييناه به بلدة ميتة كذلك الخروج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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ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 جعلهم فذكر بالقرآن ميد يخاف وعيد.